حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وتقبل الله منا ومنكم وجمعنا الله وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد البالدوك جنته ببرنامج كريم الحمد لله رب العالمين هذه المحاضرة ويتم عليه تعالى على تعالى بالنبي إنه الثانية أنصار السنة ببرنامج ويتم النقل إن الله الله شاء الله صلى لله لغرفة هذه في رب غرفة فان شاء الله تعالى أ س أ ل الله أ ن يجعل هذا هذه الدروس ن ا ف ع ة لي ولكم و أ ن يتقبلها الله تبارك وتعالى إ ن ه تعالى ولي ذلك والقادر عليه في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة تكلمت عن أ ه م ي ة العلم وفضله ثم بينت ت ر ج م ة للإمام امام أبي أبي بكر ابن ر داود السجستاني ح ه ل ل وتعالى ل ه تبارك وبينت ورددت ع من ائمه ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وقد شهد له كبار أ ه ل ا ل س ن ة في عصره ومن بعده من تلاميذه ومن أ ه ل العلم من جاء بعدهم وبينت أ ي ض ا حتى ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله أ ث ن ى عليه رحم الله الجميع وهذه ا ل م ن ظ و م ة الحائيه التي بين أ ي د ي ن ا هي في ا ل س ن ة وقلت أ ن ا ل س ن ة هي المراد منها ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي يعنى بها أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة واليوم إ ن شاء الله تعالى سيكون ا ل أ م ر في شرح بعض ا ل أ ب ي ا ت التي ب د أ بها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بشيء وبتفصيل شاء التفصيل من إن الله تعالى وب ت س ه ي ل ب إ ذ ن الله عز وجل على ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت حتى يتم ا ل أ م ر وحتى يصل هذا العلم إ ل ى العقول والقلوب هذه فيها وفيها المنهج المنهج منهج أهل المنظومة كما قلت في السنة فيها كثير من الفوائد والدرر والعبر وفيها المنهج الصحيح المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة قلت من كثير في وهو منهج أ ص ح ا ب الحديث رحم الله الجميع و ب د أ رحمه الله تبارك وتعالى هذه ا ل م ن ظ و م ة بالبسمله ف ب د أ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقد أ ث ب ت ه ا الشراح له رحمه الله وأثبتت في كثير من المخطوضات التي وجدت كثير التي في من على هذه ا ل م ن ظ و م ة وهو ك ع ا د ة اهل العلم من قبله ي ب د أ و ن بالبسمله وهذه س ن ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الكتاب و ا ل س ن ة البسملة البداءة ان الاحوال كل لذلك تشرع في البداية في اشترك النبي صلى الله عليه وسلم كان في رسائله إ ل ى الملوك وغيرهم ي ب د أ بالبسمله فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والله تبارك وتعالى قال في كتابه إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بلا خلاف بضع آية بلا بضع النمر سورة من عليكم ان ل ل الله س ا وبركاته م ورحمة ع م طيب إن كان هناك رابط للكتاب بارك الله فيكم ا ل إ خ و ة يضعوه ل ل أ خ الفاضل حتى يتابع معنا إ ن شاء الله طيب إ ذ ن ا ل ب د ا ء ة بالبسمله س ن للشراح أ و المصنفين أ و المؤلفين أ و غير ذلك أ ن ي ب د أ و ا بالبسمله والبسمله معناها يحتاج إ ل ى محاضرات لشرحها لكن س أ ق ت ص ر على مجمل القول من كلام أ ه ل العلم فيها إ ن شاء الله تعالى و ا ل ب س م ل ة نقول بسم الله والبسم أ و ا ل ب س م ل ة جار ومجرور وبسم الله معناها أ ب د أ بكل اسم لله تبارك وتعالى هل الصوت واضح أبدأ بكل اسم لله تبارك وتعالى باسم الله هذا يجمع كل فعل ت ب د أ به باسم الله عز وجل وهنا قال اهل العلم ان الضمير العائد على فعلك ماذا ليس موجود فقولك بسم الله هناك تقدير ذلك شرح ا ل ح ا ئ ي ة في ا ل س ن ة ان شاء الله تعالى ا ل ح ا ئ ي ة في ا ل س ن ة لابن ابي داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى هذه البسملة متعلقة بفعل محذوف مناسب للمقام وهذا يعرفه اهل ا ل ل غ ة البسمله م ت ع ل ق ة بفعل محذوف مناسب للمقام تقول بسم الله اكل بسم الله اشرب بسم الله انام بسم الله اصنف بسم الله اكتب فاذا الفعل هنا حذف تقديرا وعلى ا ل أ أ ص ل فيه ن ك تبدأ أ ن ك تبدأ ب ه ل ا هو عز ج ل ف ي فعلك ه ذ ا في ف ع ل ك ه ذ ا ا ل ش خ م ع ي يا خ و ة ب ا ر ك ا ل ل ه ف ي ك م ف ه ذ ا الفعل ط ي ب ب ا ر ك ا ل ل هناك ا الفعل ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ع م ا ل أو في الأفعال ان ل ل أ أ ف ع ا تكون أو أ ا ل ع م ا ل أن تكون م ف ع و ل ة وقدر لذلك مؤخرا ل أ ن ه يناسب المقام الذي يقال فيه بسم الله أ ص ن ف فالناظم رحمه الله يريد هنا أ ن يقول بسم الله أ ن ظ م هذا بسم الله امضم هذا الهي هذا النظم الذي س ي أ ت ي ب ا ل ك ل ا م في ه إ ن شاء الله تعال ى فقال بسم الله ا ل رحمن ا ل رحيم هنا الله ع ل م ع ل ى البيت ا ر ب ا ر ك وتعالى وهو أ ع ر ف ا ل م ع ا ر ف على ا ل ط ل ا ق وهذا قول ق ا ل ه إ م ا م ا ل ل غ ة س ب و ي ه ر ح م ه الله تبارك وتعالى وهو في أرجح الأقوال انه ل ل أ أ ق و ا مشتق من ا ل إ ل ه وحذفت أ ا ل ه م ز ة و أ ض غ م اللام ف أ ص ب ح الله و إ ن كان هناك أ ق و ا ل ل أ ه ل العلم في ذلك ولكن هذا إن شاء الله تعالى الراجح فيه ف ا ل ل ه تبارك وتعالى هو المعبود وهو المستحق والمتفرد ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل و ح د ا ن ي ة وهنا اقرار في البسمله بان الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء وهو المتفرد في كل شيء فيقول بسم الله المتفرد الرحمن الرحيم كل بسم في شيء الرحمن الرحيم صفتان لله تبارك وتعالى و إ س م ا ن له تبارك وتعالى وهما مشتقان من ص ف ة ا ل ر ح م ة ونحن ومنهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة على أ و في م س أ ل ة الصفات ان نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه او بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام هناك نص من كتاب و س ن ة ننقاد ونسير عليهما اما ما عدا ذلك فلا حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق ا ل ض ا ل ة ا ل ن ا ر ي ة من تعطيل وتشبيه فالمعطل يعبد صنما والمشبه يعبد نعم نعم استعلم اللهم ا ل ش بشرا ه يعبد ب ل أ ن ه يصف الله تبارك وتعالى بصفات البشر والمعطل يعني ينفي الصفات عن الله عز وجل والله المستعلم الله نسأل أن ي ث ب ت ن الشاهد ع ى منهج أهل السنة والجماعة السنة أهل ل ا بارك ا ل ل هو فيكم ه أ ن منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في الصفات هو كما ذكر ذلك ان ب تيمية رحمه الله في الواسطية وغيره رحمه م الله نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل لا نؤول بغير علم ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل وغير ذلك غير معلوم الكيف غير معلوم ل أ ن ذلك هو حق لله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس أ ح د يشبهه والله تبارك وتعالى لا إلا أرسل رسله ما نعرف عنه إلا ما قد أرسل به قد ومعلمه و أ خ ب ر ن ا به في كتابه و أ خ ب ر ن ا به في س ن ة نبيه صلى الله عليه و اله و سلم إ ن كانت البسمله فيها مباحث ك ث ي ر ة و لكن حتى لا يطول المقام و الهدف من هذه ا ل م ن ظ و م ة س ي أ ت ي في كلام ا ل إ م ا م رحمه الله تبارك و تعالى ف ب د أ رحمه الله منظومته بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى و ل تك بدعيا لعلك تفلح و ذ ن ب كتاب الله والسنن التي أ ت ت عن رسول الله تنجو وتربح هذين البيتين يعني ب د أ بهما الشيخ رحمه الله رحمه وفيهما من التمسك ب ا ل س ن ة وترك ا ل ب ذ ع ما لا يخفى على عاقل ف ب د أ رحمه الله بقوله تمسك بحبل الله والتمسك هنا أ م ر بالتمسك هل هل الله؟ الله الصوت الصوت واضح؟ هل الصوت جيد إن شاء نستمع الله؟ جيد طيب إن فيقول رحمه الله تمسك بحبل التمسك ل ل ه ا هو أ م ر بالتمسك والاعتصام وحبل الله في أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل وقول كثير من المفسرين ومنهم قول لابن عباس رضي الله عنهما أ ن ه كتاب الله تبارك وتعالى ومنهم من قال هو السنة الحبل س ن ة ا ل هو ا ل س ن ة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 و ا ل ق ر آ ن هو حبل الله الموصل من العبد إ ل ي ه فهو وصل بينك وبين الله عز وجل إ ذ ن أ م ر من الله عز وجل في التمسك بهذا الكتاب في التمسك بهذا الكتاب الذي ت م س ك ب ه ا الكتاب ا ل ذ إ ن تركه المرء و ق ع في ا ل ف ر ق ة و و ق ع في ا ل ب ع د عن ط ا ع ة ا ل ل ه عز وجل لذلك قال الله عز وجل و ا عتصموا ب ح ب ل ا ل ل ه جميع ا ولا تفرقوا فجاء هنا أ ن ا لذي لا يعتصم بهذا الكتاب ي ق ع في ا ل ف ر ق ة ويقع في ا ل ا ف ت راق ويقع في م خ ا ل ف ة الكتاب لذلك لا بد للمؤمن أ ن يتمسك بهذا الكتاب والتمسك له معنى وليس هو أ ن نحفظ الكتاب بدون فهم لمعانيه وبدون تدبر لمعانيه وبدون د ع و ة إ ل ي ه لا بد أ ن نتمسك به فالتمسك هو أ ن نقوم على كتاب الله عز وجل ونتخلق بخلقه ولما سئلت الله ولما بخلقه وجل عز أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وعن أ ب ي ه ا ما كان خلق, خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران آ ن ك خلقه القرآن فلا بد من الذي يريد أ ن يستمع إ ل ى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن يجعل خلقه, خلقه قرانا آ ن أ يجعل خلقه ق ر آ ن في فعل أ و ا م ر ه والانتهاء والبعد عما قد أ م ر الله عنه فيه بعدم الفعل والترك لا بد للمؤمن من الانقياد ومن الاتباع لذلك كان أ م ر ه ن ا الشيخ رحمه الله ي أ م ر بماذا ي أ م ر بالتمسك هو أ م ر تمسك فعل أ م ر تمسك بحبل الله واتبع الهدى والتبع المذكور والقرآن وحي من عند الله عز وجل ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة والجماعة الهدى هنا المراد السنة المراد السنة السنة الله خلاف السنة هما لأن ذلك أهل به به بين عند عز من في معا هما معا و أ م ر هنا من الشيخ رحمه الله بالتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة معا وذلك كما جاء في غير دليل على أ ن ه لا يقبل العمل من أ ح د تمسك ب ا ل ق ر آ ن دون ا ل س ن ة بالسنة أو دون تمسك قال قال الإمام لذلك القرآن قال ا ل ف ض ي لبن ع ي ا ض رحمه الله تبارك وتعالى في تسير ق و ل هتعالى ل ي ب ل و كم أ ي ك م أ ح س ن ع م ل ا قالا ل ع م ل إ ذ ا كان خ ا ل ص ا و ل م ي ك ن صوابا لا يقبل و إ ن كان صوابا و ل م ي ك ن خ ا ل ص ا لا يقبل فالعملا ل خ ا ل ص ه و أ ن يكون ل ل ه تبارك وتعالى خ ا ل ص ا ل ه ل ي س ل أ ح د غ ي ر ه و أ ن يكون صوابا أ ي متابعا فيه للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ن ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ر ي ة الضاله الذين يزعمون أ ن ا ل ق ر آ ن وحده هو الكافي وليس ل ل س ن ة مجالا لذلك في الاتباع هم يقعون في الخروج من د ا ئ ر ة ا ل س ن ة بهذا ا ل أ م ر لذلك الاعتصام هنا يجب أ ن يكون للكتاب و ا ل س ن ة التمسك بهما معا نحن ندور مع الكتاب و ا ل س ن ة حيث دار ا لأنهما وحي من عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا القرآن ألا وجل صلى عليه وسلم ومثله القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت أوتيت أي من عند إني إني السنة معه معه وحي عز ونعم آه... هل الصوت واضح طيب الحمد لله إ ذ ن ا ل أ م ر هنا واضح جدا في ا ل ت بالكتاب م س والسنة ك ا ل و ق ر آ ن كما نعلم هو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به ح ق ي ق ة لفظا و ح ر ف ا لفظا والهدى ح ر ف و ا ك أ و ا ل س ن ة فيما عرفها أ ه ل الحديث ب أ ن ه ا كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم م من قول أو فعل أو تقرير أو أو وزاد فعل ع ب ض ه أ و ص ف ة سواء كانت هذه ا ل ص ف ة خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة ف ا ل س ن ة م ر ا د ف ة للحديث وهي هي الحديث وليس هناك مجالا للخلاف بين ا ل س ن ة والحديث فهما واحد وهذلك بخلاف بعض الأصوليين الذين فرقوا بين السنة والحديث بين واشترطوا ل ل س ن ة شروطا لم تكن على عهد من كان قبلنا من السلف رضوان الله عليه إ ذ ن وضح لنا ما هو ا ل ق ر آ ن وما هو ا ل س ن ة وكيف السبيل الى التمسك بهما وهو بفعل أ و ا م ر ه م ا واجتناب نواهيهما واجتناب نواهيهما اذن علينا معاشر المسلمين أ ن ننقاد إ ل ى كتاب ربنا ونتمسك به ونحذر من هجره وجاء الوعيد على من هجر ا ل ق ر آ ن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا إن قوم اتخذوا رب القرآن مهجورة إن قوم هذا والهجر له أ م و ر منهم من يهجر هذا ا ل ق ر آ ن هجر ت ل ا و ة ومنهم هجر تدبر ومنهم هجر تطبيق ومنهم هجر نظر فيه وغير ذلك من الهجر وغير ذلك من الهجر نعم بارك الله فيك والسنة فيك الهجر بارك ذلك الله من نعم وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى الذي للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الارشاد لأن الهداية تنقسم إلى قسمين هداية توفيق وهداية قسمين توفيق الإرشاد إرشاد لأن إلى تنقسم و ه د ا ي ة التوفيق لله عز وجل و ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د لغيره من الخلق ك ا ل أ ن ب ي ا ء والعلماء ومن تبعهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر وينذر يبشر بالخير وال ب ا ل ج ن ة لمن أ ط ا ع ه وينذر من عصاه ب أ ن له سوء ا ل ع ا ق ب ة فكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا بالمؤمنين ورحيما بهم وكان حريصا على دخول غير المسلمين في ا ل إ س ل ا م وخوفه عليهم ولكن الله تبارك وتعالى بين ذلك لنبيه ق ا ل له لا يحزنك الذين يقولون لذلك أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم منها أ م ة ا ل إ ج ا ب ة ومنها أ م ة لم تجيب النبي ل صلى الله عليه وسلم ي فالهداية للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إ ل ي ه م وحرصه على تعليمهم وفقههم وكان ل أ ص ح ا ب ه ب م ث ا ب ة الوالد لهم يعلمهم ويبصرهم الله تبارك وتعالى قال قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وما من شيء فيه خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه وما من شيء فيه شر إ ل ا حذر ا ل أ م ة منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وكان بنا رحيما صلى الله عليه ولله آ ه وصحبه و س م و ا ل ل تبارك وتعالى قال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهنا المراد منها ه د ا ي ة التوفيق أ ي أ ن هذه ا ل ه د ا ي ة التي هي ه د ا ي ة التوفيق ليست ل أ ح د غير الله تبارك وتعالى و م ت ا ب ع ة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته فرض لا يجوز الخروج عليها ولا عصيانها وكما وسلم ومن أول يدخلون ومن رسول كما كل هناك من آدم من جاء الحديث الله قال أطاعني الجنة عصاني قال الحديث ابن الجنة إلا قال يا رسول الله في فقد في عليه يأبى صلى دخل هل هناك أحد عنه أنه أبى أبى ي أ ب ى ويرفض يرفض أن يدخل ان ل ج ة هل أحد يرفض أن يدخل ر ف ض أن ي ا ل ج ن ة هذا لا يعقل لذلك ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لحرصهم على هذا س أ ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم ومن رسول ومن والله وتعالى من امتحن المؤمنين عطاعني الجنة عصاني يأبى يا أبى تبارك الله قال دخل فقد بقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فإجعلوا من أفعالكم طاعة للرسول ومحبة له ومحبة لعبادة الله تبارك وتعالى وهذه كما وتعالى ومحبة ومحبة سماها فاجعلوا طاعة لعبادة للرسول وهذه الله الله له أ ه ل العلم آ ي ة ا ل م ح ن ة التي ك ث ي ر من الناس يقع فيها و ك ث ي ر لا يفهمها ف ا ل ذ ي ن كما قال الله تبارك وتعالى ق ل إ ن كنتم ت ح ب و ن الله ف ا ت ب ع و ن ي ف ا ل ع ب ر ة ه ن ا بتباع ا النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلف ا كما قال الله عز وجل فيحذر ل الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م فيحذر الذين يخالفون عن أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجب التمسك بالهدى وهو هدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أ ر س ل ه الله عز وجل إ ل ى الثقلين الجن و ا ل إ ن س ينذر عن التوحيد ينذر عن الشرك ويدعو إ ل ى التوحيد صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا, بدعيا لعلك تفلح هنا يحذر بعد أ ن امر بالتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة ذكر شيئا وهو ضد هذا الذي ذكره ولا ت ك ب د ع ي و ل تك بدعيا و ا ل ب د ع ة هنا التي ذكرها من تمسك عليها طيب عليها من تمسك عليها وسار على الكتاب و ا ل س ن ة ليس ل ل ب د ع ة مجالا ان تدخل عنده والذي يغلب عليه البدع ليس ل ل س ن ة مكانا أ ن تدخل عنده لذلك أ ه ل العلم قالوا ما من مكان فيه ب د ع ة إ ل ا ومحيت سنه ة وما من مكان ف ي سنة بدعة إلا ومحيت ف ا ل أ م ر دائر بين هذا وذاك و ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى فهم صحيح التمسك بالكتاب والسنة يجعل هناك م ط ا ر د ة وردا للبدع وطعنا فيها والذي يتمسك بالبدع ليس عنده تمسك بالكتاب ولا ب ا ل س ن ة فجاء الامام رحمه الله ما جاء به الامام رحمه الله بقوله تمسك واتبع تك ت لعلك بحبل بدعيا الله والتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح فامر ل ح ف هنا بعد التمسك بالكتاب و ا ل س ن ة ب أ ل ا تكون من المبتدعه البدعي الذي يدعو الى ب يدعو د ع ت مع ما به من بدع به فعليك ألا أهل ألا البدع تكون تكون من أهل البدع ألا تكون من أ ه ل البدع ل أ ن الذي يترك الكتاب و ا ل س ن ة ويحدث أ م ر ا جديدا لم يكن في كتاب الله ولا في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يجعله مبتدعا, هذا يجعله مبتدعا فهنا فرق بين ا ل ب د ع ة و ا ل س ن ة وكما ذكرت أ ن ا ل س ن ة كلما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير أ و ص ف ة خ ل ق ي ة أو خ ل ق ي ة أ ي ض ا ا ل ب د ع ة هو كل محدث في الدين ليس له أ ص ل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعبر هنا بما كان عليه النبي و أ ص ح ا ب ه كما جاء في حديث العرباض رضي ح الله عنه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ه مثله ا بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد ابن ماجة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار إذا البدعي الذي لا بدعة بدعة كل وكل وكل وكل فإن تكن محدثة في في وهو ل البدعي تكو هو من ترك الكتاب و ا ل س ن ة ولم يتلق عنهما ولم ي أ خ ذ دينه منهما إ ذ ن هذا يوصف بالبدع الذي هو ديدنه البدعه لا يدين بشيء غير البدعه و ا ل ب د ع ة لها أ ق و ا ل مباحث ك ب ي ر ة عند أ ه ل العلم و ا ل ب د ع ة تنقسم إ ل ى ب د ع ة م ك ف ر ة و ب د ع ة م ف س ق ة ليس هناك ما يقوله بعض المفرقين وبعض الجهال ب أ ن هناك ب د ع ة ح س ن ة و ب د ع ة س ي ئ ة وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن كل م ح د ث ة في الدين ب د ع ة كما جاء في ا ل ح د ي ك ن هذا كان تفيد يجب ان يكون ل ف ي ن ا ل مؤمنين و ي ق ا ل و ن ان ب ع يكون ل د ي هذه ا ل مؤمنين لغوية وقال الإمام الشاطبي م ر ح هذه الله كما في الاعتصام ه في مجاز قال به ا ل إ م ا م عمر رضي الله عنه وبين ّ ذلك أ ن هذا له أ ص ل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أ ن ه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إليه خلفه يصلي ليلا يأتي إليه الرجل فيصلي الرجل فيزيد في اليوم التالي او فياتي ل ل ل ل ي ة ا ا ل ة فيأتي رجلان ثم يزيد في ا ل ل ي ل ة ا ل ت ا ل ي ة ف ي أ ت ي ث ل ا ث ة وهكذا حتى زاد عدد المسلمين في وقتها في ص ل ا ة الليل الى ما شاء الله فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل ص ل ا ة في ذلك خشيه ة ان يفرض عليهم, ذلك يفرض عليهم ذلك ولما دخل الامام امير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه ووجد الناس يصلون في حلق منفردين جمعهم على إ م ا م واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قبل ذلك إ ذ ن هذه ليست ب د ع ة كما هي م ع ر و ف ة و إ ن م ا هو من لفظها و أ ن ه ا شيء مستحسن أ ي شيء فيه من المباهاه وفيه من الاتباع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حيث المجاز نعم البدعه هي وابن ت ي م ي ة رحمه الله قال ان ا ل ب د ع ة تنقسم من حيث ا ل ل غ ة فقط وليس هناك مجال لانقسام ا ل ب د ع ة إ ل ى ب د ع ة ح س ن ة و ب د ع ة س ي ئ ة و إ ن م ا التفريق في ا ل ب د ع ة بين ا ل ب د ع ة ا ل م ك ف ر ة و ا ل ب د ع ة ا ل م ف س ق ة هناك بدع تخرج من ا ل إ س ل ا م بالكليه وهناك بدع تفسق صاحبها فقط إ ذ ا ا ل ع ب ر ة هنا بما جاء به الدليل عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعن أهل العلم وكلامهم صلى عليه وسلم أهل وعن ولا ع ب ر ة بغيرهم من أ ه ل الكلام أ و أ ه ل ا ل ت أ و ي ل أ و ا ل م ع ت ز ل ة أ و الفرق الضاله ل إذن ل ا ل الدليل ح م أمة د ن ح م ل الدليل و نحن س ي عليه ر ولا ن ي د ع ه أ ب د ا ندور م ع الدليل ك ت ا والسنة ب حيث ا ا ر و ن ب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي أمنا عائشة الله عن عنها وعن أ ب ي ه ا قال ت ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد و ر و ا ي ة أ خ ر ى من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد لذلك قال ولا تكو بدعيا لعلك ت ف ل ح لا تنتسب او لا تنتسب لهذه ا ل ب د ع ة لا من قريب ولا من بعيد لعلك إ ن فعلت ذلك تفلح لعلك ت فهنا ل لعلك تفلح ح بين أ ن الذي يتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة ويسير عليهما ويترك البدع لعله يفلح في ا ل آ خ ر ة علّه يفلح في الآخرة في وهذه ن ت ي ج ة للتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة واجتناب البدع والفلاح كما بينها كثير من أ ه ل العلم هي فهنا لخيري الدنيا والآخرة فهنا البشرة في الفلاح في الدنيا والآخرة ليس فقط الآخرة وإنما يصيبك الخير في كلمة والآخرة البشرة الفلاح والآخرة الآخرة الدنيا قبل الآخرة جامعة وإنما فقط فهي ك ل م ة تجمع بين خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة وقال أ ه ل العلم قد ق ي لا ل ك ل م ة في اللغة اجمع ل ل غ ة أ للخيرات من ك ل م ة الفلاح والفلاح لا يكون إ ل ا بالتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة والابتعاد عن البدع ومن لم يتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة وذهب إ ل ى شيء من تلك المصادر لم يفلح ولهذا جاء عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى ب ا ر ك و ت قال ن ع ما ب ر ك ارتدى ل ل قال ه بك م احد بالكلام ف أ ف ل ح وعندما ناظر الشافعي بشرا فتغلب عليه وخرج بشر قال الشافعي لا يفلح إ ذ ن الفلاح ك ل م كلمة تجمع بين خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة ففيها من الخيرات الكثير إ ذ ن الشيخ رحمه الله يريد للمسلمين الخير فيحضهم على التمسك بالكتاب والسنه ة فقال تمسك بحبل ل تمسك والتبع ولتك الهدى ولا بدعيا لعلك تفلح لعلك تفلح فهذه ن ت ي ج ة م ه م ة لمن يسير على ذلك ا ل م ن و ا ل و ا ل ط ر ي ق ا ل ص ح ي ح وهو س ب ي ل ا ل م ؤ م ن ي ن وهو ا ل ط ر ي ق ا ل م س ت ق ي م ا ل ذ ي أمرنا ا ل ل ه تبارك و ت ع ا ل ى أن نسير ع ل ي ه واتقوا ا ل ل ه و ي ع ل م ك م ا ل ل ه و ل ي س ا ل ع ا ل م ك ا ل ع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ونعبد الله على ب ص ي ر ة جميعا حتى لا يكون هناك مجالا لدخول الشياطين ودخول أ ه ل البدع علينا بتلبيسات وشبهات فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أ ص ح ا ب ه في فهم الكتاب وفهم السنه ة و م من فيكم ا الله عز وجل بارك الله وحي وجل عند عز نعم عليه أ ن يتمثل أ و يتمسك ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء الكتاب و ا ل س ن ة والبعد عن البدع وهي التي توقع في المهالك, البدع توقع في المهالك. فمن تمسك بالكتاب و ا ل س ن ة وابتعد عن البدع أفلح إن ش افلح ء الله تعالى أ إن ش ان ء الله تعالى ع م برك الله إن شاء الله تعالى أقف هنا ويكون يعني شرح البيت الثاني وهو تكمله البيت الاول في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة ان شاء الله عز وجل يعني في فيكم الطيب ونسأل الله ان ينفعنا وياكم وان يجعلنا من العاملين العالمين المعذرة نفع ورفع بالعلم لان هناك ونسأل ان وان من اخر اخرى لا اتأخر الله الله الله الله هذا الحضور الله لكم الحمد لله رب تفضل لكم بكم قدركم درس غرفة برك وشكر رب به اخ فحتى